أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتهم من ذكر من ربهم محدثين لا استمعوه وهم يلعبون. لا هيتم قلوبهم. وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَاتُونَ السِّحْرَ وَأَن تُبِصِرُونَ قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قالوا أضغاث أحلام بل افتريه بل وشاعر فلياتنا بآية كما أرسل لولون ما آمنت قبلهم من قرية نهلكناها أفهم يؤمنون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 ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاه وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقنون وكم قصمنا من قرية كان الظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما ترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين فما زالت تلك دعوهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء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 يَقُل يَقُلْ مِنْهُمُ إِنِّيَ إِلَاهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِيَ الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَادِ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 وَنَبْلُوكمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَأْتُوا بِهِ آيَةً قَالُوا إِنْ إِلَّا هُزُوًا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بذكر الرحمن هم كافرون قلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا لا يكفون عنه وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تاتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ولقد استهزئ من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 ويمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليه 119. أفلا يرون أن نالات الأرض ننقصها من طرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذلكم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن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 إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون؟ قالوا وجدنا آباء أنا لها عابدين. قال مبين قالوا أجئتنا بالحق أمنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم مبين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 قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال لهم إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوفهم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 قالوا حرقوه وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناه لخسرين ونجيناه ولوطن للأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا لهم إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أهمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطنا حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبار إنهم كانوا قوم سنء فاسقين وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوح نذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم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 سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا هذ ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيي وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغدا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها 124. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 125. أمرهم بينهم كل نلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو فلا كفران لسعده وإنا له كاتبون وحرام على قريه اهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يا جوج وما جوج وهم من كل حدب ينسلون وَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ بِصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ مَأْوَاهُ 129. لو كان هؤلاء يالهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون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 وعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبون من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالح إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقلا على سواء وإن ادري قريبٌ لا بعيدٌ ما تعدٌ إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن دري لعله فتنة لكم ومتاع لاحين قُل الرَّبِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ